فَصَبَرًا صَبَرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبْصَرُنَّهُمْ يَوْدُ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَنْهُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ بِبَنِي يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا كلا إنها لضا نزاعة للشواء كلا إنها لضاء نزاعة للشواء تدعو من أذبر وتولى وجمع فأضعى إن الإله فَنَخْلُقُهُ لِعَنِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ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 إن عذاب ربهم عير مؤون والذي نهر لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمالهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم خائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جناتهم الكمون ثم الذينا كفروق بللك محطين عن اليمين وع الشمال لعزين أن يطنع كل لمرهم منهم أن ييدخجنة لايم كل إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارك والمغارب إنا نقادرون إننا قادرون على أن نبدن خيرا منهم وما نحن بمسروقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا صراعا كأنهم إلى نصب يغفرون خاشعة الأبصار ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا